وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْنَ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَصْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْ لَا يَعْلَمُنَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا سَنَا يَضُرُّكُم مَّن وَلَّى لَئِنِ اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَلَكُمْ أَهْلُكُم وَأَخًا إثنان ذواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم, فأصابتكم مصيدة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إذ ارتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين فإن عفر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامه يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما من الله لشهادتنا أحق من شهادتنا وما اعتدينا إلا إذن من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على ودهها أَوْ يَصَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ